لسان حال السيدة زينب لأخيها الحسين عليه السلام شصبرني على فراقك يا بول يمال فقد قاسي كأني بطيف لتك تسأل يا عما وين عزناسي أجاوبها الدمع اتحساسي وداعك بو اصعب من السافل يحز راسي وحسينا يا ابو سكينه ترسكينه تعاتبني وتسالني يا عم وانا يا حسين حسب ما شفاي فهل لما جدب والن على ويتيما ويل جروح اكبر من اللي بين بحزني بيني بحزني سراض عني الحزن بيا شعدد لك عن حوالي تو تیب شوف انت ما شوفك جبالي واش اللي اخرك عنا حرت والجور بموالي يجاوبني نزيف الدم من أنظر لي المهر خالي يرد حدا راحت حبيبي ليجبر فادي فريضا من الله حبك يا شبيه المصطفى الهادي دمعنا ما نشف بعدك من الحادي الى الحادي صفا محرام مثلك اليوم تصدل الغالي وتقله عسى يومي قبل يومك ولا شوفك على التربة تناظر عيني جمومك يا قلبي العاشق تصبر ملومك هاسا ملومك إذا وصلت إلى المصرح وفاضت منك همومك طيدك من خطف لونه أبو فاضل تشم نحره تجي لو تنحني يمه أسد واقيع على الغبرة وحلفك تيمهل لحظة يودع خيوي نظرة تقل الله وابي العباس أخو كان صدره وقد عظمت الرزية وجلت المصيبة يا أحسان يا غريب